الموقع الرسمي ل ف ض ي ل ة الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله يقدم لكم هذه لكم الماده ة الحمد ل ل العلي الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله أثاء、أحوى. والصلاة والسلام على عبد الله المصطفى ورسول الله المتبى الله المتبى وأصحابه خلق فجعله على ورسول عبد وعلى ونبي أخرج أحوى فسوى فهدى قدر ومن مهتدى آله به、مبتدأ. في ح ل ق ة من برنامجكم هذا نبينا ينبغي أ ن نستشعر أ ن ن ا في رحاب النبي صلى الله عليه وسلم ح ق ي ق ة و أ ن سيرته وحياته و أ خ ل ا ق ه هي أ ن ف ا س ه التي تركها تسري و ت م ل أ ا ل ح ي ا ة أ ل ق ا ً و ب ه ج ة وسرورا ً وخيرا ً وسلاما ً وسوف أ ت ن ا و ل خلق من أعظم أ خ ل اننا ق ا ل ب ي عليه العفر ع الصلاة والسلام خلق ظلمه وخلق لم س و ب ا ل ننصف ف س وإخراج ا ا ل ض غ ئ من القلب وعدم لم إننا ن ن القلب الحقد على أحد إننا لم ننصف محمدا اذا أ ن ك ر ن ا ما هو عليه من عظيم الصفات وحميد المزايا فلقد خاض محمد م ع ر ك ة ا ل ح ي ا ة ا ل ص ح ي ح ة في وجه الجهل و ا ل ه م ج ي ة مصرا على مبدئه وما زال يحارب ا ل ط غ ا ة حتى انتهى به المطاف إ ل ى النصر المبين ف أ ص ب ح ت شريعته أ ك م ل الشرائع وهو فوق عظماء التاريخ سنستن ر ي الاسجي و أ س ت ا ذ اللغات الساميه ة حياة العفو النبي ا صلى ل ل في عليه وطبع وسلم سجية وطبع العفو يجري في دمه وهذا يعني ق م ة ا ل ق ي ا د ة فليس رئيس القوم من يحمل ا ل ح ق د ة كان يقول أ ل ا لا يبلغني أ ح د عن أ ح د من أ ص ح ا ب ي شيئا ف إ ن ي أ ر ي د أ ن أ خ ر ج إ ل ي ك م و أ ن ا سليم الصدر لا يريد أ ن يحمل حقدا ولا غلا ل أ ح د إ ذ ا أ ر د ت أ ن تعرف ق ي م ة العفو عنده ف إ ن خلقه ا ل ق ر آ ن كان خلقه ا ل ق ر آ ن و ا ل ق ر آ ن يعلمه خذ العفوى و أ م ر ب ا ل ع ر ف و أ ع ر ض عن الجاهلين ولا تسوي ا ل ح س ن ة ولا ا ل س ي ئ ة ادفع بالتي هي أ ح س ن ف إ ذ ا الذي بينك وبينه ع د ا و ة ك أ ن ه ولي حميم والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين كان يعفو تصدى له في غ ز و ة من الغزوات غورث ابن الحارث وجاء يتسلل ووجد النبي صلى الله عليه وسلم نائما فاخترط سيف النبي سلم أ ي أ خ ذ ه ف إ ذ ا به في يده مصلطا سل السيف فقام النبي سلم ونظر إ ل ي ه وهذا أ ي ض ا يبين شجاعته وصبره وجلده قال غورث من يحميك مني يا محمد قال الله فوقع السيف من غورث ر ث ابن ا ا ل ح ف أ خ ذ ه نبينا صلى الله عليه وسلم وقال له من يمنعك مني قال يا محمد كن خيرا مني فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وتركه عفى عنه هذا عادي جدا عنده هو أ ص ل ا ما جاء إ ل ا ل ر س ا ل ة م ح د د ة لذلك قالت عنه ع ا ئ ش ة رضي الله عنها ما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده عبدا ولا خادما إ ل ا أ ن يقيم حدا من حدود الله و م ن ت ق م لنفسه أ م ا في الجهاد ففارس مغوار و أ س د ض ا ر ي ومقاتل صعب المراس في الحق ولكنه يعفو دخل م ك ة ظافرا وقال اذهبوا ف أ ن ت م الطلقاء بالله من يعلم الناس هذا الكلام من يخبر الكفار في عصرنا هذا أ ن هذه أ خ ل ا ق ه وقيمه هذا الشعب وهذه البلد ومكه التي طردته وهذه هي ا ل أ م ة التي عادته على مدار سنين قالوا أ خ كريم ابن أ خ كريم قال اذهبوا ف أ ن ت م الطلقاء ع م ل خصومه وعامل أ ع د ا ء ه بهذه الروح ا ل ع ظ ي م ة جاءه اعرابي قال يا محمد م ر ل ي من المال ليس مالك ولا مال أ ب ي ك وخنقه وجبذه فقال النبي س ن أ م ر لك من المال ف إ ن ه ليس مالي ولا م ا ل أ ب ي و ل كني ساؤاقبك قال لا تفعل ف إ ن ك لا تفعل هذا ولا يليق بك و النبي صلى الله عليه و سلم يتبسم ب ا ل ل ه انت الكامل هل م ن ت س م ع و ل ا ل م ن ت ق ر أ ك ذ ا ت خ ي ل وفك يعني انت ا ل م ش ك ل ة إ ن ه هل كنت ما سهل كون ه زولي ق و ل ه سهل لكنه تدخل في موقف عملي و م ح ك ح ق ي ق ي وتلاقى زور يسيئك وتخلي عفا عن عبد الله بن أ ب ي بن سلول الذي منذ أ ن دخل النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ا ل م د ي ن ة ي ق د ر عليه قال حتى لا يقال أ ن محمدا يقتل أ ص ح ا ب ه بالله أ ي عفو هذا و أ ي ع ظ م ة هذا و أ ي جلال هذا والله لا نملك إ ل ا أ ن نقول سبحان الذي أ ع ط ا ه حتى تكون حياتنا امتدادا حقيقيا للنبي صلى الله عليه وسلم وحتى نستفيد ونستثمر هذه ا ل س ي ر ة و ا ل خ ص ا ل والسجايا و ا ل ش م ا ئ ل ا ل ع ط ر ة ينبغي أ ن ن أ خ ذ ب ا ل آ ت ي أ و ل ا كل من يسمعني عليه أ ن ينزع كل غل تجاه مؤمن ومسلم مثله ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آ م ن و ا أ ر ا د النبي صلى الله عليه وسلم ل س ل ا م ة صدره وصفاء ضميره وشفافيته ا ل ع ظ ي م ة وحساسيته ا ل ك ب ي ر ة أ ر ا د أ ن لا يلقى الله بحق أ ح د من الناس بالرغم أ ن ه كان معلم وكان إ م ا م ا وكان حاكما وكان مجتهدا ولم يكن يقصد أ ن يتعدى على أ ح د إ ل ي ك م هذه ا ل ص و ر ة سواد ب ن ا ل غ ز ي ة في غ ز و ة بدر كان يقف الصف والنبي صلى الله عليه وسلم بيده قدح يسوي الصفوف فضرب سواد في بطنه ف قال س و ا د لقد أ و ج ع ت ن ي يا رسول الله فقال له ا ق ت د مني يعني اوه حقك م ا ق ا ل ل ل م ع ر ك ة و بعد ا ل م ا ن ر ج ع ا ل م د ي ن ة و ب ي ر و ا ق ع نشوف الموضوع دلا ه ق ا ل ل و ا ق ت د مني اوه حقك ا ل آ ن قال له لكن أ و ج ع ت ن ي جما ارفع ثوبك فرفع ا ل ن ب ي صلى المثوبه ل عليه ل ه و س فانكب س و ا د على بطني رسول الله ي ق ب ل ه ا ويبكي قال ما حملك على هذا يا س و ا د قال إ ن في قتال و ل ع لي أ م و ت فأردت أن يكون آخر عهدي يكون من الدنيا ان ل د ي يمس جسدي ا أن إن جسده كان يعجبك التسامح ش ي م ة سل أ ه ل م ك ة س ا ع ة ا ل إ ن ص ا ف أ و كنت ترضى في الحبيب تعطفا فبعطفه أ م س ا ل س ق ي ع دافي فينبغي في السيرة تنزيل المعاني أن نستثمر منا الأمر الثالث هذه هذه واحد على كل واحد ا ل آ ن جالس يستمع إ ل ي ن ا يريد أ ن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم ويريد أ ن يكون من أ ت ب ا ع ه عليه أ ن يعفو في هذه ا ل ل ح ظ ة ولاسيما نحن في هذا الموسم الطيب و ا ل أ ي ا م ا ل م ب ا ر ك ة عن كل من ظلمه بل قم وصافح وسامح وتنازل واحتسب وكن من الكاظمين ا ل غ ي ظ ة والعافين عن الناس تكن قريبا من نبيك صلى الله عليه وسلم فبالله تذكروا هذه المعاني ا ل ع ظ ي م ة و عيشوها في حياتكم نسعد و نوفق و هذا هو ا ل أ م ن الحقيقي الذي ينبغي أ ن نسعى إ ل ي ه جميعا